بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحفظ مصدقا لما بين يديه وأنزلت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 وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودٌ نَارٌ كَذَبُوا بِآلِفِ الرَّعْنِ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إِلَى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين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 والدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحاق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 فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۚ وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا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 ويقتلون الذين يأمرون بالقص من, من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في.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 الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء, تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يتخذ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ إلَّا أَنْ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 ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبذكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فَإِن تولوا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصطفى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عمران رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بطني مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار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 ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدفل مريم وما كنت لديهم إذ يغتصمون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 أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فَأَنفُخُ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم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 الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساء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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَعَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ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 وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعفلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاج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 وَمِنْهُ أُمَّا إِنْ تَأْمَنْهُ بِذِي نَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا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 ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك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 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ أَلْسِنَتَهُۥ بِٱلْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وما هو من الكتاب ويقولونه ومن عند الله وما هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.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 ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين, ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقًا نَفِينَ لَمَا أَتَيْتُكُم مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ بِكُلِّ مَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَلَأَكَرَّرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَكَرْنَا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 وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين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 فارم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين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 طعامكَ كان حلا لبني إسرائيل إلَّا مَا حَرَّمَ حرم عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ قبل تُنَزَّلَ تنزل قُلْ فأتوا لوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله اتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين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 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عَنِ الْعَالَمينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ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 ثُم بِنعمته اخوانا وكنتم على شفاه حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون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 تلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة رُون آيات الله آنا الليل وهم يسجدون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 اتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قَرْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَتُؤْمِنُونَ ذِ الْكِتَابِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تمسسكم حَسَنَةٌ تسؤهم وَإِن تصبكم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا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 ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربهم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَقُمَ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَّصْرُ إِلَّا مِن نَّعِيمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ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 فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم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 تغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إِلَّا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مَغْفِرَةٌ من بهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين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 وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَنَّ مِن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِجَالٌ كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما والله يحب الصابرين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 117. على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 118. الله مولاكم وهو خير الناصرين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 وَعَصَيْتُم مِن بَعْد مَا أَرَأَيْتُم مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ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 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمت هم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله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 والله عليم بذات الصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إنما تزلهم الشيطان في بعض ما كسروا ولقد اللَّهُ الله عنهم إن الله غفور حليم.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 أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم في الله او متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون اولئك ام او قتلتم لإلى الله تحشرون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 كُن مصيبة قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عند أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا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 والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين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 فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا اجر عظيم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 إنما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر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 والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق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 قُلْ قَدْ جَاءَكُم رُسُلٌ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَذِي الَّذِي قُلْتُمْ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما فَأُنْءُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فمن زحزح عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لا تَبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا تقوف إن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا ت تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بماءة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاذة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض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 أو أنسى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم لا عنهم سيئاتهم ولا جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب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 كَوَرَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ